فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول يقول كثر الكلام في فتنة الإرجاء في وقتنا الحالي وظهر مؤيدون لها فما نصيحتكم لنا وهل من كتب تنصحوننا لنا بقراءتها بهذا الأمر نصحف بطلب العلم طلب العقيدة الصحيحة على العلماء المعروفين بمعرفتهم للعقيدة أن تطلب العلم على العلماء المعروفين بعلمهم وسيذهب عنكم هذه الشبهات بإذن الله أما إذا لم تتعلموا فستبقون أنتم وإياهم في عراق دائما وأبدا بد من التعلم لا تتعاركون معهم أنتم كلكم جهال هم وأنتم لا تنتهون إلى نتيجة نعم